لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة حفلوها إن كنتم صادقين فمن اشترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله تتبعوا من الذي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي بفكته وباركه ودل العالمين فيه آيات بينة قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حب البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيل عن العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أهل الْكِتَابِ مَتَحَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ صُهَامٌ من الله بضاعة لنعمة تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب يردو بعد إيمانكم كافرين